وأمره أن يقول لهم إن ربي ينسفها نسفا وذلك بأن يقلعها من أصولها ثم يجعلها كالرمل المتهائل الذي يسيل وكالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذا واعلم أنه جل وعلا بين الأحوال التي تصير إليها الجبال يوم القيامة في آيات من كتابه فبين أنه ينزعها من أماكنها ويحملها فيدكها دكا وذلك في قوله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ثم بين أنه يسيرها في الهواء بين السماء والأرض وذلك في قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة الآية وقوله وإذا الجبال سيرت وقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا وقوله تعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا ثم بين أنه يفتها ويدقها كقوله وبست الجبال بسا أي فتت حتى صارت كالبسيسة وهي دقيق ملتوت بسمن أو نحوه على القول بذلك وقوله وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ثم بين أنه يصيرها كالرمل المتهائل وكالعهن المنفوش وذلك في قوله يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وقوله تعالى يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن في المعالج والقارعة والعهن الصوف المصبوغ ومنه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم ثم بين أنها تصير كالهباء المنبث في قوله وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا ثم بين أنها تصير سرابا وذلك في قوله وسيرت الجبال فكانت سرابا وقد بين في موضع آخر أن السراب لا شيء وذلك في قوله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وبيّن أنه ينسفها نسفا في قوله هنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا قال المؤلف أجزل الله مثوبته وجمعنا به في مستقر رحمته تنبيه جرت العادة في القرآن أن الله إذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك قال له قل بغير فع كقوله يسألونك عن الروح قل الروح الآية وقوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما كبير الآية وقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير الآية وقوله يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات الآية وقوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إلى غير ذلك من الآيات أما في آية طه هذه فقال فيها فقل ينسفها بالفاء وقد أجاب القرطبي رحمه الله عن هذا في تفسير هذه الآية بما نصه ويسألونك عن الجبال أي عن حال الجبال يوم القيامة فقل جاء هذا بفاء وكل سؤال في القرآن قل بغير فاء إلا هذا لأن المعنى إن سألوك عن الجبال فقل فتضمن الكلام معنى الشرط وقد علم الله أنهم يسألونه عنها فأجابهم قبل السؤال وتلك أسئلة تقدمت سالوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب عقب السؤال فلذلك كان بغير فاء وهذا سؤال لم يسألوه عنه بعد فتفهمه انتهى منه قال المؤلف رحمه الله وما ذكره يحتاج إلى دليل والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الضمير في قوله فيذرها فيه وجهان معروفان عند العلماء أحدهما أنه راجع إلى الأرض وإن لم يجري لها ذكر ونظير هذا في هذه الآية قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة وقوله ما ترك عليها من دابه فالضمير فيه مراجع إلى الأرض ولم يجري لها ذكر وقد بينا شواهد ذلك من العربية والقرآن بإيضاح في سورة النحل فاغنى ذلك عن اعادته هنا والثاني أنه راجع إلى منابت الجبال التي هي مراكزها ومقارها لأنها مفهومة من ذكر الجبال والمعنى فيذر مواضعها التي كانت مستقرة فيها من الأرض قاعا صفصفا والقاع المستوي من الأرض وقيل مستنقع الماء والصفصف المستوي الأملس الذي لا نبات فيه ولا ماء فانه على صف واحد في استوائه وانشد لذلك سيبويه قول الاعشى وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل واعقادها ومنه قول الاخر وملمومه شهباء لو قذفوا بها شماريخ من رضوى اذن عاد صفصفا وقوله لا ترى فيها عوجا ولا امتا اي لاعوجاج فيها ولا امت والأمت النتوء اليسير أي ليس فيها عوجاج ولا ارتفاع بعضها على بعض بل هي مستوية ومن إطلاق الأمت بالمعنى المذكور قول لبيد فاجرمزت ثم سارت وهي لا في كافر ما به أمت ولا شرف وقول الآخر فأبصرت لمحه من رأس عكرشة في كافر ما به أمت ولا عوج، والكافر في البيتين قيل الليل وقيل المطر لأنه يمنع العين من رؤية الارتفاع والانحدار في الأرض وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة فإن قلت قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر في المعاني والعوج بالفتح في الأعيان والارض عين فكيف صح فيها المكسور العين قلت اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة واتفقتم على أنه لم يبق فيها وجاج قط ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير موضع لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسة وذلك العجاج لما لم يدرك إلا بالقياس دون الاحساس لحق بالمعاني، فقيل فيه عوج بالكسر والامت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى ما فيه أمت انتهى منه وقد قدمنا في أول سورة الكهف ما يغني عن هذا الكلام الذي ذكره والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته